السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقصوتنا وقضوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا باخواني وأخواتي وأهلي واحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة حقا اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن اعياد المؤمنين في الجنة شفت هذه اعياد جبيلة او لما لما تذهب لزيارة ربك سبحانه وتعالى وتسمع كلام الملك سبحانه وتعالى ويخاطبك ويحاضرك محاضرة مقصوصا لحضرتك وتسمع الملك سبحانه وتعالى وتسمع الملك سبحانه وتعالى هو يقرأ الكرآن على اسماع عباده المؤمنين اعياد كتيرة جدا ويوم المزيد بقى لما تنظر الى وجه ربك سبحانه وتعالى آيات عظيمه جدا ربنا ما احناش منها وطول ما احنا في الدنيا في احنا في عيد إنما العيد لمن الله كل لحظة تمر واحنا بمتاع ربنا احنا عيد بفضل الله المؤمنين الموقف الجميل اللي هيدور بين المؤمنين وبين المجرمين اللي كانوا بيصخروا منهم في الدنيا وازاي ان المؤمنين يوم القيامه بفضل الله هيصخروا من المجرمين كما كانوا يسخرون منهم في الحياه الدنيا لكن عايز اقول حاجه إن كل اللي بنقوله دوت وإحنا عاملين بنتكلم عن أشجار الجنة وأنهار الجنة ومتاة الحور العين في الجنة وثمار الجنة وطيور الجنة كل دوت محتاج شغل محتاج عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربيعة سل شيئا يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله ما قالوش عفارم عليك ما شاء الله عليك عندك علو وهمة وعندك ما شاء الله حصن مقصد زي الفل لا ما قالوش كده لأن لازم في أخذ بالأسباب ربنا يوم الإيمان سبحانه وتعالى لما وضح, وضح إن الانسان المقوم بيوم الإيمان سيدخل الجنة. ادخل الجنة بما كنتم تعملون هي باقي السببية غماش باقي العوض يعني مش أعمالي تساوي الجنة يبقى الجنة عوض عن أعمالي لا هي باقي السببية إن أنا دخلت الجنة بسبب إن أنا عملت أعمال ترض ربنا فدخلني بها الجنة بس في النهاية أنا ما دخلت حجر برحمته لإيه لإنه هو أصلا من اللي وفقني إن أنا أعبدو هو الله ولما عصيت مني اللي وفقني أننا توب هو الله ثم تاب عليهم ليتوبوا فلما توبت مني لقبل توبتي هو الله يبقى في النهاية الفضل كله لله يبقى لن ندخل الجنة إلا برحمه الله بس لابد من أخذ بالأزداد هي السيدة مريم لما لما ربنا سبحانه تعالى أمرها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تبدي واحدة لسه والدة وتعبانة ونفساء وضعيفة جدا جدا وربنا قادر يخلي الرزق تحت رجليها في لحظة طب ليه بيقول لها هزي النخلة طب وهي امرأة نفساء تقدر تهز نخلة طب ده لو اجتمعنا كلنا واحنا 50-60 رجل عشان نهز نخلة ما نعرفش وما لقيه هزي كأن المولى عز جل بيقول لها خدي بالأسباب والنخلة دي احنا هنخليها لينة في إيديك بس خدي بالأسباب برضه طب النبي في يوم الهجرة كان ممكن يخرج ويمشي قدام المشركين وربنا يعمي أبصرهم لكن برضو ربنا بيقول خد بالازداد اختبئ وروح وخرج واختبئ في الغار ثلاثة أيام واطلع في طريق مخالف للطريق اللي عارفينه المشركين والأسباب في يقين العبد في قلب العبد يعلم العبد أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب ربنا سبحانه وتعالى اللي قادر أن يخلي الأسباب تعمل وقادر أن يعطل الأسباب فلا تعمل لكن احنا في النهاية مأمورين ان احنا ناخد بالأسباب حبيبنا ما تصلى عليه طبعا لما بيقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير الطير بيعمل ايه ادوكوا شايفين طير حوالينا اهو شوفوا ده الطير بيعمل ايه بيقعد في العش بتاع بيقول يا رب ارزقني انا باسبح وبحمدك وبسجد لك أبداً. تاخدوا خماصا تخرج وهي بطنها فضية وتروح بطانا وترجع وهي بطنها مليانة وبقاها كمان أكل لولادها لكن في النهاية بتعمل ايه لازم تخرج وترجع ليه أخذ بالأسباب لازم ناخد بالأسباب عشان ربنا يكرمنا فإذا الجنة تحتاج إلى عمل الناس في الدنيا بكل أسف كتير منهم بيحسدوا بعض على أمر الدنيا لكن قل أن تجد من يحسد أو يغبط لان الحسد المزموم هو ان تتمنى زوال النعمه اللي عند اخيك اما الغبطه هي نوع من التحاسد لكن محمود ان انت تتمنى ان ربنا يرزقك مثل ما رزق اخاك دون ان تتمنى زوال النعمه من عند اخيك شوف القلوب الحلوه الغبطه الحلوه الجميلة اللي هو واحد بيحفظ القرآن ختم القرآن اقول يا رب احفظه يا رب بالقرآن واحفظني أنا كمان ويسر لي ان احفظ القرآن زيه عرفت ان فلان بيصلي قيام الليل اقول يا رب تمنها علي نعمة يا رب وارزقني النعمة دي أنا كمان عشان اصلي قيام الليل اللي هو الغبطه المحمودة النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ان الانسان لما عاوز يحسد الحسد المحمود وان لما اتكلم عن الحسد اعرف ان انا قصدي الحسد المحمود قال ان الحسد مش موجود الا في حاجتين بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين والحديث رواه البخاري قال لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القران فهو يتلوه آناء الليل واناء النهار فقال جار له يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان حتى أفعل مثل ما يفعل والرجل الثاني رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق فكان جار له يقول يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأفعله مثل ما يفعل في رواية التلمذيه قال فهما في الأجر سواء كتبه لك إنما الناس اليوم ممكن يكونوا بيتحاسدوا عشان المال والوظيفة والجاه والمنصب وعلو والبنيان إلى غير ذلك ويضيق صدره لما يلاقي حده أحسن منه إنما في أمر الدين ممكن ما يزعلش لو لقى واحد يصلي خيامل أكثر منه أو لو لقى واحد حافظ القرآن أو عنده علم أكثر منه بالعكس ده هو ده الحسد المحمود لما تلاقي حد بيصلق يمليل بيتصدق ما شاء الله عنده علم جميل بيوصله عنده احسده حسد محمود قول يا رب دمها علي نعمة واحفظه ويصل لأننا كمان أبا زي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات سباء احنا في سباء فعلا بس سباء بطاعة ربنا مش من اجل علو البنيان في هذه الدنيا انا عايزك تتعود وعايزك تتعودي ان احنا نغرص خير على قد ما نقدر قلت دايما يا جماعة قبل كده ان المؤمن مالوش غير هواية واحدة هوايته ان هو يجمع حسنات تعارف في الدنيا تاسة واحد هوايتك يقول لك جمع الطابع والثاني جمع العملة والتالت لك هوايتي معرفش ايه عمل كذا كل واحد دي هواية اخذ بالك انت هوايتك الوحيدة جمع الحسنات أينما وجدت الحسنات فأنت موجود أخبرك الحسنات من إين النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه يا أخيك المسلم صدقة طب نتبسم عشان نأخذ صدقات كل الناس اللي شايفينها طب يعني أعمل إيه تاني أي حاجة أي خير تعمله هتجني الثمرة بتاعته في الأخرة يبقى أوعى الضية عمرك طول ما انت ماشي سلم على الناس ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف لما تسلم وتقول السلام عليكم أدعش حسنات. السلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ورحمه 30 ورحمه الله ورحمه تكمل السلام عشان ورحمه في الحسنات وهكذا. لما تعرف ان اللي يقول بس وهو داخل السوق كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد يحي ويميت وهو حي الله يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير لما تعلم ان النبي يقولك ان اللي يقول كده له ألف ألف حسنة وتنحى عنه ألف ألف خطيئة ويرفع في الجنة ألف ألف درجة ويبن له بيتهم في الجنة تلاقي نفسك كل شوية ده كان بعض السلف كان لما سمع الحديث دوت كان يدخل السوق بلا حاجة يعني هو شو يحتاج أي حاجة يدخل السوق ويمشي خير حضرتك وهكذا انت على طول لسانك بيشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى لان هوية الجمه الحسنه تسمع ان النبي صلى الله عليه يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ايه المشكله ايه اللي معطلني حضرتك قاعد قدامي وانت قاعده قدامي ما تقولوا سبحان الله العظيم وبحمده يقين لي الان ادغرت لك واحد فينا نخلة في الجنة خسرنا ايه عمرك استثمره طول ما انت ماشي طول ما انت قاعد في اي مكان وانت سايق عربيتك وانت شغال على المكنه بتاعتك وانت قاعد في المحل بتاعك إيه اللي معطل لسانك عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنا أذكر إن كان لي أخ حبيبي صديق كنت لما عاوز أتكلم معه في أي موضوع والله يا جماعة كنت لأي لسانه لا يفطر عن ذكر الله فلما أنا خلص كلامي هو يتدي يتكلم يتكلم عادي أجل نتكلم هو يقعد يذكر ربنا ففي يوم من الأيام قال لي أن الحمد لله ربنا أكرمني بحاجة أقولها من باب قول المولى عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث قال لي قبل ما نام أفضل أذكر ربنا حدا ما ن اللي عنده قارق وبعفش ينام وبقول لك طول الليل سهران مش عارف انام وبجيب منومات مش عارف انام اقول لك احلى طريقة نايمك اذكر ربنا الشيطان مش هيسيبك هي نايمك هو بنفسه هو يخلص لك الموضوع سبحان الله أعضى اذكر ربنا لحد قبل الفجر بساعة بقوم بيقول لي أول ما قوم ألاقي لساني لوحده شغال بذكر الله هذا الأخ أنا لا أنسى أبدا يوم ما دخل يعمل عملية جراحية قطيرة في القلب ودخل قعد في العملية خمس ساعات ورحت المستشفى عشان أوص عليه الأطباء هناك وكده فالدكتور اللي عمال العملية لما خرج سلمت عليه إزيك يا دكتور عملية إزي حضرتك أخبار فلان أخونا إي يعني قال لي وحيك تعرفه قلت له طبعا ده صديقي قال لي أنا ما رأيت أعجب من هذا الإنسان من ساعة ما خد البنجل حد الآن خمس ساعات لم يفطر لسانه عن ذكر الله تعالوا نكمل فعل الخير والأخذ بالأسباب ولكن بعد الفاصل الخصير صلى الله نحقق كل أمنا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة وبركاته الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسه قبل الفاصل بقولك لازم ناخد بالأزباب وأي فرصة تقدر تغرس فيه حضرتك لو تفكر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما شوف لما كانت في يوم الهجرة وهي حامل في الشهر السابع يا جماعة وممكن تقول أنا معذورة أنا أي جهد عليها ممكن الحمل ينزل سبحان الله ورغم ذلك كانت تشق نطاقها نصفين وتحمل الطعام لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمشي وتطلع شوف أدي مسافة طويلة جدا في الجبل لحد ما توصل الأكل للرسول صلى الله عليه وسلم فالنبع السلام يبشرها بالخير يقول لها في, في نفس اللحظة أبدلك الله بين نطاقين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى سيدنا حكيم بن حزام سيدنا حكيم بن حزام انتو عارفين دار الندوه دار الندوة. الندوه دي اللي كان اهل قريش الكفار الزعماء كانوا دايما يدبروا فيها المؤامرات على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام والمسلمين في يوم الايام دار الندوه دي اتوفرت الي ان اشتراها حكيم بن حزام حكيم بن حزام اسلم بعد واحد وعشرين سنه من البعثه في يوم فتح مكه فلما أسلم قال, له قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنت أتحنث في الجاهلية يعني كان فيه خير كتير بعمله في الجاهلية هل ده ما تحسبش قال أسلمت على ما استفدت من خير يا حكيم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حد حكيم ابن حزام أنه يغلق الباب أو يغلق السطار أو يزدر السطار على هذا التاريخ الأسود لدار الندوة فراح بيعها بمئة ألف دينار لواحد من الأثرياء في مكة راجل برضو يعني إيه مسلم لكن باعها علشان خلاص بقى دية ما تروحش لكريش ويدبروا فيها مؤامرات تانية ضد المسلمين فأحد الصحابة اللي هو ابن الزبير قال له يعني يا حكيم بعت مكرومة كريش دي دار النادوة دي حاجة يعني لها مكانة وقدر كده عاملة مثلا زي مجلس الشعب يعني حاجة كده يعني لعظماء الناس اللي كانوا عايشين في كريش قال أبعت مكرمة كريش يا حكيم قال يا أخي العزيز أو يا أخي ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا تقوى الله سبحانه وتعالى أشهدك أني قد بعتها بمئة ألف وقد قسمتها على الفقراء لأشتري بها دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى أخذ بالأزباد جميل قوي سيدنا عثمان بن عفان لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كانت مشكلتهم في المدينة إن مفيش أي مية يشربوها إلا بئر كانت يملكها رجل يهودي رجل يهودي ده كان بيبيع لهم مية غالية جدا ففي يوم الأيام سيدنا عثمان بن عفان اشترى منه نصف البئر يعني نصف البئر يعني انت, أنت تشرب يوم وإحنا نشرب يوم يعني أنت تبيع ميتها يوم لليهود اللي أنت عايزت بعلهم وأنا أخذ المية يوم للمسلمين فالمسلمين بعد كده اكتشفوا ان المية مش بكفيهاهم بياخدوا مية للنهاردة ويتكفيهم لبكرة فما كانتش بتكفي فراحوا في مال ابن عفان ودفع مبلغ كبير جدا جدا واشترى بقية بئر بقى روما وجعلها للمسلمين واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشره بمثلها واجمل منها وأجمل منها مليار مرة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى اشترى في الموضوع ان اي خصلة خير قدامك اعملها دايما بيقولوا زمان وشايفنا وعلماءنا علمونا إن كل مسلم على وجه الأرض يا جماعة ربنا أعطاه مفتاح من مفاتيح الجنة يقدر يخش بها الجنة بعد الفرائض وبعد التوحيد وبعد الفرائض اللي احنا بنؤديها في كل واحد ربنا اداله موهبة معينة أو قدرة على حاجة معينة فلان ما شاء الله عنده قدرة عالية جدا على قيام الليل دي نوافل واحد تاني عنده قدرة على صيام النوافل واحد تاني عنده قدرة على, عنده قدرة على الإنفاق واحد رابع عنده قدرة على الذكر والتسبيح وكل واحد عنده ربنا مجديره حاجة معينة يستطيع ان هو يكون بارع فيها ويكون متفوق فيها اقعد دور على المفتاح بتاعت سمين سلطة طيور الجميلة حاسين فعلا كأننا قاعدين في الجنة حوالينا ما شاء الله بلابل وعصفير وحاجات جميلة او طايرة حتى في الهوى كده لو الكاميرا جايبها فعلا حاسين بمكان بيذكرنا بذكرنا ربنا اجمعنا اياكم في الجنة فشوف النبع السام بيخبر ان رجل رجل من الناس من الناس ممن من كان قبلنا من بني إسرائيل أتاه ملك الموت ليقبض روحه والحديث في بخاري ومسلم فقال له هل عملت من خير قط قال لا يعني ما أعلم يعني ممكن يكون فيه خيارات بعملها لكنها مش متذكر حاجة بالظبط أنت أصدق عليها يعني فقال له انظر قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أعطي الناس من المال يعني ثم انظر المعصر وأتجاوز عن الموسر يعني لما يكون واحد واخد مني فلوس واروح عشان أبعد الغلمان بتوع عشان يتقاضوا الفلوس ديت فيقول له والله العظيم يا أخي أنا معلش غصب عني الدنيا لسه مزنة معيله خلاص اوأ تاخد منه حاجة ولما حد تاني يعني يقول له ده أنا يعني والله ما قادر أدفع خالص يقول له خلاص عفوت عنك فأدخله الله الجنة بالإنفاق بالإنفاق فقط ربنا أدخله الجنة واخد بالك من حاجة وكني أن أقولك أني حاولت تشوف خصلة خير أو مفتاح تخش بالجنة مش لازم تكون مدوم على الخصلة دي لأنه ممكن تكون بتنفق مرة ومتقدرش تنفق الثانية أنت لو عملت ولو خصلة واحدة ابتغاء مرضات الله قد تكون هذه الخصلة سببا في دخولك الجنة مش حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه وراء رجلا يتقلب في الجنة في غصن الشوك نزعه من طريق المسلمين الناس بتعدي من طريق وفي غصن الشوك متفرع كده وكل اللي يعدي يما تقطع جلابيته يما يتعور فلاقى الموضوع مؤذي للناس فراح جاب حاجة كده وراح نشر ال ال ال ال الشوك دوت وراح بعده عن طريق المسلمين ده كان سبب في انه يتقلب في نعيم الجنة شوف اديه حاجة بسيطة جدا جدا مجرد انه شال غصن الشوك وانت ماشي في الشارع لقيت إزازة مخصورة اللي يمنعك من انك تشيل الإزازة ديت ولك بيها أجر عظيم جدا قد تكون سبب دخولك الجنة يمكن تكون بتسلق يام ليل وبتصوم وبتعمل خيارات كتيرة جدا وما تكونش دهيئة دي سبب دخولك الجنة ويكون سبب دخولك الجنة تخيل ايه وانت نازل من بيتك ورايح شغلك لقيت طفل يتيم صغير قاعد على جنب بيبكي رحت مطبطب عليه وماسح على شعره ورحت مديله شوكولاتين قلت له خذ يبني ربنا يا سعيدك يا حبيبي دنيا وآخرة وكلمتين وطيبت قطر ومشيت يمكن يكون دي دخل سبب دخولك الجنة ولذلك النبي عسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنطلق أخاك بوجه طلق. اوعى تحتقر أي معروف احمل أي خير ربنا قدرك عليه حتى لو وصل الأمر إن أنت لو ما معاكش أي حاجة اتبسم فوشوش الناس النبي عسلم لما ندم المسلمين للصدقة أبو بكر راح بكل ماله عمر راح بنصف ماله عثمان دفع ألف دينار ذهبين من الناس من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمس دنانيل ومنهم من ذهب بعنقود عنب ومنهم من لم يجد شيئا قط وقال اللهم إني أشهدك أني لا أمتلك درهما ولا دينارا فأشهدك اني قد تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فقد عفوت عنهم وأنت اولى بأن تعفوا عنهم دي اقل القليل ان انت تكف شرك عن الناس ان انت لو كفت شرك عن الناس دي صدقة في حد ذاتها لان في ناس ربنا يعافينا عافيك بتتفنن في ايزاء الناس ربنا يا رب يصرف عنا اذى المؤذين انت لو بتنفك وتعمل خير هتلاقي حجبة الجنة ملايكة اللي موجودين على باب الجنة بي بيتصادقوا من اجل نمة يستقبلوك والحديثه يعني رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نام المسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده الله أكبر يعني أنت لو أنفقت زوجين زوجين يعني إيه؟ دي رهمين؟ عبدين؟ آه يعني أعتقتون من وجه الله؟ أي حاجتين زي بعض وخبالك حجبت الجنة يستصابك كل واحد منهم يدعوك إن أنت تدخل تدخل من الباب اللي هو واقف عليه سبحان الله أدي حاجة جميلة أي ولذلك بقول لكم يا جماعة الفقراء واليتامى والمساكين لهم دولة يوم القيامة. لما تكرمهم في الدنيا وإحنا في شهر رمضان لما تحضروا الشرط الجميلة وتدوهم للفقراء لما تحضروا لهم أكل شرب ادخل علوم السعادة بأي طريقة يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول الفقير لو كان من أهل الجنة واليتيم لو كان من أهل الجنة اذهب فمن وجدته أطعمة كفية طعمة أو كساكة كفية كسوة أو السقاكة كفية شربة فخذ بيديه وأدخله الجنة لكن عايز أقول لك حبيبي في الله مهما عملت من أعمال يوم أعم مهما عشان ما تعجبش بعملك ستحتكر عملك مهما بلغ بجوار ما يعطيه الله عز وجل لك من رحمتي قال صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله سبحان الله لحقره ذلك اليوم ولو أنه ولود أن يرد إلى الدنيا مرة أخرى كي ما يزداد من الأجل والثواب عشان كده كان لازم ناخد بالأسباب اجتهد كل واحد فينا ربنا اداله مفتاح يخش بالجنة اقعد دور في نفسك واقعد دور في نفسك واجتهد في ان انت تكتر من الفتح من المفتاح دوت ومن الخير دوت عشان ربنا يجعله سبب دخولك للجنة وتقضي أجمل يوم مع النبي في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على بينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم حبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته